قلبي اللي ما تهنى كلمات الشاعر ناصر بن فلاح الدوسري أداء محمد بن فيصل المشعلي قلبي يا اللي ما تهنى ما معنى السردود عصرا ليام والوقت مع كل تجا والسباب وقت انت على كل الجهود سعدا لند على والقرمل العصري حدا والزمان مر وفي وما مرت والليالي والتجار بدرس في الحياه كم فقير ودهنه على العالم يجود بس عي الفقر ينزح عن وجه الغناه صابر وهموم قضبه تجي مثل الوفود لا لقى فزعه رفيق الصالمناه ما له إلا يطلب الرب في وقت السجود يطلب المعبود كود يحقق مبتغاه عزة النفس الكريم عاد ضرب الجدود يمتلك الرجل لا اشهد إن في الناس معطاء وفي الناس محسود واشهد إن بعض المخالق ما منها شلاه جعل منه يفعل وجعل من هو يبخل المال نسمع في عزاه والطيور اشكال وانواع والعمر محدود وكل حر لا تضايق تعلى في سماه وكل حر لا تضايق